إسمِ اللهَّهِ الرَّحْمَ الرَّحيم وَإِذ ييتَتحجونَ فِي النَّارِ فََقولُ القرافَ لَِّذِينَ ْتَكبرَرُوا إا كُ لكم تَب إِ كُ نكُم تَبَ فَه الأنتُم مُغْنونَعَ نَصبًا مِن النَّار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 ولقد آتينا موسى الهدى وأوثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق استغفر لذنبك وسبح, وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم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 وَيُرِيكُم آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكَرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَشَدَّقُوا وَشَدَّقُوا وَأَثَرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تلعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون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 قُلْ إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ ثَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعِ أَيَّامٍ سَوَاءٍ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا قائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها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 قالوا نَو الش رَبّنَا لَزَلَمَ لائِكَةً فَإِنَّ فَإِنَّا بِمَا أُرصِْلتُم بِهِ كَافِرون فَأَمَّ عَُ فَسْتَكْبرَرُوا فِيأَلضِّ بِغَيْرِ الْحَبِْ وَقالوا وَقالوا مَنْ أَشَدُ مَِّ قُوَ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 وَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَغَذَّبْتَهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ, فأخذتهم صَاعِقَةٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَجَّأَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ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 وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَاصْبِرُوا فَإِنَّ النَّارَ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُولَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُولَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عليهم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 ولا نجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله ان النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضللانا من الجن والانسه نجعل هما تحت اقدامنا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 وِالدَّفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُنَقِّرُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُنَقِّرُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ مَا يُنْفَغُ عَلَنَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَسْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 ان الذين ينحدون في اياتنا لا يحسنون علينا افمن القافه النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن يَجِدُوا لَهُ حَمِيمًا إِلَّا كَالِحًا وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْآخِرِ وَالْأُولَىٰ وَهُوَ كِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قد قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ إن رَبَّكَ لَهُوَ مُغْفِرُ الذَّنْبِ وَهُوَ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 وَلا قَ كَنا مسَلكِتابَ فخْتُلِبَ في وَلَناَا كلَمَة سببقَتْ مِ رَبّكَ نَ قضِيَ بَينَهُم وَإَِّ غملَ ب شَكم مِنهُ مرب مَنْ مِنَ صالِحًا غَلَفْسه وَمَنْ أس أَفَعَلَناَا وَماَا رَبّكَ بِظََّامِ للِعبي the